وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي لوتادي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد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 والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم إذ الله يعذب عذابه أحد ولا يثقه ثقه أحد يا أية النفس المطمئنة ترجعين إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادَخُلِي فِي عِبَادِي وَادَخُلِي جَنَّتِي